Sari <tell> kata I'm و wow. Albi Allahi min al-Shaytan ar-Rajiim. Bismillahi r-Rahmani walil nisae mimma tarakkan wanidani wan'atrabu mimma qullana minhum am أمر الله وإذا Amen. <laughs> Selamat menikmati. For you. love قال الله العزيز أعلم بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim mim for you. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبتوا unto Al-Fatihah. well,